بوك تو أين سيدم دست؟ واحد وسبعون, واحد وسبعون. <تصفيق> ني كاي خطيتي إرادة شيء كاي خوشت؟ <تصفيق> ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ هوتشيت إيغراتي نوغمت هل تريدون أن تلعب كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ هوتشيت أوبيسكاتي برياتيليه هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Poteti. Jured. Jured. Nočem priti pozno. La uridu an ati mutaahiran. La uridu an ati ja mutaahiran. Nočem iti tja. La uridu an adhaba ila hunaik. La uridu an adhab ila hunaik. كوچم دومول اريد ان إلى البيت اريد ان اذهب إلى البيت کوچم في البيت اريد ان ابقى في البيت کوچم بيتي لوحدي أريد أن أتكون لوحدي هوش هل تريد البقاء هنا؟ هل تريد البقاء هنا هو هل تريد أن تأكل هنا هل تريد أن تأكل هنا هوش هل تريد أنتن هنا هل تريد أن تنام هنا هل تريد أن تغااد غدا هل تريد أن تغادر غدا هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ هو تشته في ديسكو؟ اتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ الذهاب إلى الديسكو؟ Хотите в кино? الذهاب الى السينما؟ ا الذهاب إلى السينما؟ Хотите в кафе? ا تريدون الذهاب الى المقهى؟ المقهى؟